Omasalunk كلمة Habi Satin Kashad Yawatin Chabi sati to sett me Feupi Wamasalunk animatin Habi يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله يكفروا واحلوا قومهم دار البوار جهنم ما يصنعونها وبئس القمار وجعلوا لله اندادا ليضله عن سبيله قلت متعتهم فما صيركم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 الإنسان لظلهم كفّال الله سميع الله بي لمن حميد.